আয়া টিহ জহ্রিক্লা হসিদাল ইয়া পি أَوْ বি بِمَا كَسَبُوا وَيَعْصُونَ كَثِيرٌ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِمَايَةٍ فَمَا آتَيْتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَجَزَاءُ سَيئَةٍ سَيئَةُم لِسْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجرُْهُ على اللهَّ إَِّهُ لَا يُحِبّ الظَّالِنين وَلَمَنِ تَطَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ تَبِيلٌ إِنَّمَا الْتَبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقُّ أَلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَّا حُضِرَ وَزَفِرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَذْلِ الْأُمُورِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل